Inkum lafiqaulin makhthalif yufaku anhu man ufik qutil al kharrasun al-lathinhum fi ghamrat sahun yasalun ayan yoom al-din yoomhum al-nari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 Kanu kili'an min al-lail ma yehjagun, wabil asharhum yastafirun, wfi amwalhum hakul l-sa'il wal-mahrum, wfi al-ard ayyatul l وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ Iذ dخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون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 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينَ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ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 فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استقاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين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 فَافِرُوا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين